بسم الله قال رحمه الله قوله تعالى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاماً فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرى لا زلنا مع هذه السورة العظيمة سورة الكهف التي اجتملت على ذكر قصص مما قص الله سبحانه وتعالى من أحسنها نحن نقص عليك أحسن القصص فذكر أصحاب الكهف وما أدراكم أصحاب الكهف وسميت سورة بتلك الحادثة سورة الكهف لأن في القصة أمراً عجيباً وأموراً عظيمة وكرامات الأولياء فهذه القصة من كرامات الأولياء التي قد ألف فيها على وجه القصوص قصة أصحاب الكهف فإن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بكلاءته وأكرمهم بحفظه جل وعلا وأكرمهم كذلك أيضاً بطاعته وهو أعظم ما يكرم به المؤمن طاعة الله جل وعلا وهكذا هذه القصة الثانية وهي قصة موسى مع الخضر وهي قصة عظيمة ومروا بمراحل وبأشياء عجيبة استغربها موسى مع أنه أخذ على نفسه العهد عليه الصلاة والسلام أن لا يستل عنها ابتداء فلم يستطع فسأل عن السفينة وخرقها وهكذا أيضا سأل عن غلام قتلهه فقال هنا أقتلت نفسا زكية بغير نفس, بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فقوله تعالى قال ألم أقل إنك لن تستطيع مع صبرا أي أذكره وذكره ما تقدم من قوله سابقا إنك لن تستطيع معي صبرا فقد أخبره أنك لا تستطيع أن تصبر على هذه العجائب التي علَّمني الله سبحانه وتعالى ومكنني الله جل وعلا منها دونك وفعلا ما استطاع أن يصبر عليه الصلاة والسلام وتمنى رسول الله أن يصبر موسى حتى يرى بقية العجائب التي علم الله جل وعلا الخضر فقال رحم الله أخي موسى لو صبر يعني لو صبر على هذه الأشياء رأينا عجبا أكثر مما ذكر وعادت الإنسان أنه إذا رأى العجائب استغرب ويسأل عنها حتى يقولون إذا عرف السبب بطل العجب فهو يسأل عنها لماذا كذا لأنه خرجت عن المعلوم والشيء إذا خرج عن المعلوم يسأل عنه وإذا كان على الأصل لا تجد من يسأل عنه لكن خرج عن أصله وخرج عن عادته المعلومة يسأل عنه لماذا كذا فهو خرق سفين صالحة وقد أركبوه من غير نوال ومع ذلك خرقها كانت الحكمة في قرقها هو ما تقدم أو ما سيأتي أن وراءهم ملكاً يأخذ كل سفينة غصبة حتى لا تجر ذلك الملك أو الملك فأراد موسى فأراد الخضر عليه الصلاة والسلام أن تمر السفينة فلا يتجرى ذلك بأخذها فإنه لا يأخذ السفن التي فيها شيء من العيوب وإنما يأخذ كل سفينة غصبة أي سفينة صالحة كما هو معلوم من التقدير قال لا تؤاخذني بما نسيت أي مما سألتك عنه فإنني نسيت ما أخذت على نفسي أو على ما تقدم من ما ذكرنا فهو نسي العهد الذي قد أخذه على نفسه وما هنا في قول لا تؤاخذني بما نسيت محتمل أن تكون موصولة بما نسيت أي الذي نسيته أو محتمل أن تكون موصولا حرفيا لا تؤاخذني بنسياني فالمصر معول من ما هو ما عليه في محل جر لا تؤاخذني بنسياني ولا ترهقني من أمري عسره أي لا تكلفني من أمري مشقة في صحبتي إيات ومعنى أي عاملني فيها بالعفو واليسر يا خضر عاملني في أحوالي هذه بالعفو واليسر طلم منه أن لا يكلفه مما أو لا يكلف من أموره ما شقة وإنما يتعامل معه باللطف ويتعامل معه بالعفو ويتعامل معه باليسر وهذا الذي ينبغي للصاحب أن يتعامل به مع صاحبه حتى تدوم الصحبه ويحصل الخير كثير يتعامل بالرفق معه ويتعامل بالعفو معه ويتعامل بالحلم ويتعالم ويتعامل أيضا كذلك معه باليسر فطلب من صاحبه أن يتعامل معه بهذا التعامل اللائق من الصاحب اتجاه صاحبه فانطلق لازالا في مسيرهم وفي سيرهم فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله اختلف الناس في هذا الغلام هل كان بالغا أو غير بالغ هناك رسالة للشيخ عبد الحميد في هذا الغلام هل هو بالغ أم ليس ببالغ وذكر أربع أقوال فمنهم من قال ليس ببالغ هذا الغلام لكنه خشيا أن يرهق أبويه كفرا أي يقول إلى الكفر والعياذ بالله أمره وبعد ذلك يتأثر, أبويه أو يتأثر أبواه به فيكون باعتبار المآل حتى إذا نقي غلاما فهو غلام صغير لم يبلغ الحند فقتله موسى أو قتله الخضر لأجل هذه العلة حتى لا يحصل تأثير لأبويه به قال قتلت نفساً زكية أي نفس طاهرة نفس بريئة من الذنوب كما جاء في القراءة الأخرى زاكية أقتلت نفساً زاكية نفسا زكية أي نفس بريئة من الذنوب ليس لها دم فكيف تقتل هذه النفس أقتلت نفساً زكية بغير نفس أي أنها لم تتجر على نفس أخرى فتقتلها حتى تقتل بها قصاصاً وإنما قتلتها من غير جرم ومن غير ذنب فهي لم تتجرى على النفوس البريئة حتى تقتل بها قصاصا فهو يسأل السفم الخضرة لماذا قتلت هذه النفس البريئة من الذنوب ولم تتجرى على النفوس حتى تقتل بها لقد جئت شيئا نكرا أي جئت شيئا عظيما فضيعا لا يعرف في الشرع وهو قتل النفس البريئة ولا شك أنه أمر عظيم فضيع التجر على النفوس البريئة قال رحمه الله قوله تعالى قال موسى لا تأخذني قال قوله قال موسى لا تأخذني بما نسيت قال ابن عباس إن لم ينسى ولكن إنه لم ينسى ولكنه من معارض الكلام فكأنه نسي شيء آخر وقيل معناه بما تركت من عهده والنسيان الترق وقال أبي بن كاعب عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا والوسط شرطا والثالث عمدا قوله ولا ترهقني ولا تغشني من أمري عسرا وقيل لا تكلفني ما يقال أرهقته عسرا أي كلفته ذلك يقول لا تضيق علي أمري وعاملني باليسر ولا تعاملني بالعسر هذا جميل كما سمعته أن الشخص تعامل بالرفق وما كان الرفقه في شيء إلا زانا والخضر كذلك عليه الصلاة والسلام صبر على صاحبه ومن سصحبه في سفره وهو يسأل مع أنه قد تقدم ولو ترك موسى في أول الأمر لكان له عذر في ذلك ولكنه صبر المرة الأولى والمرة الثالثة والثالثة والله سبحانه وتعالى له حكم في ذلك له حكم في هذا الأمر والخضر كما سمعتم كما هو معلوم هو نبي وبلغ عن الله سبحانه وتعالى وماض في هذه الحوادث بأمر الله جل وعلا وما فعلتم عن أمري قال فانطلق حتى إذا لقي غلاماً فقتله في القصة أنهما خرجا من البحر امشيان فمر يلع بغلمان يلعبون فأخذ الخضر غلاماً ضريفاً وضيء الوجه غلاما ضريفا وضيء الوجه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين قال السعد كان أحسنه وجها كان وجهه يتوقع حسنا وروين أنه أخذ بالرأسه فاقتنعه بيده وروا عبد الرزاق هذا الخبر وأشار بأصابعه الثلاث الإبهام السباب واللسطى قد سمعت أن هذا الغلام على ما ذكر معظم أنه صغير لم يبلغ الحند وقيل بالبلغ وعلى الثاني لا إشكال قتله أنه كافر قتله أنه كافر وحلال النفس لكن شكال على الأول وهو أنه غلام لم يبلغ الحنث بعد فلماذا يقتل وهذا نحسن الأقوال وهناك أقوال أخرى غير بين الغولين لكن هذه أقوى الأقوال أنه غلام لم يبلغ الحنث وأنه غلام بلغ الحنث فقتله باعتبار أنه كافر وأنه صدرت مقتضيات لقتله منه صدرت مقتضيات منه لقتله وأشار من أصابيه ثلاثة الإبهام السباب واللصة وقلع رأسه وروي أنه رضخ رأسه بالحجارة وقيل ضرب رأسه بالجذار فقتله الله أعلم كل هذا ما ندي السواد جعه أخذ سقين الشهد أنه قتل تعددت الأسباب والموت واحد ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد فالله عنه قتله بسكين اضجعه أو ضرب رأسه بالجدار حتى مات أو اقتلع رأسه إلى آخذ كل ذلك ما عندنا منه علم فيحتاج إلى توقيف قال وقيل ضرب رأسه بالجدار قال ابن عباس كان غلاما لم يبلغ الحند هذا قول ابن عباس وقد جاء, في وقد جاء في أجوبته للخارجي أظنه لنجده لما سأله بعض الاسئله ومن ضمنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان قال لا ما كان يقتل الصبيان ثم قال لهذا الرجل المجرم وهو من خارج الا ان تكون قد علمت اخاطبه الا ان تكون قد علمت من الغلام أو من الصبي ما علمه الخضر فقتله فاقتله معناه وهذا بعيد ان يعلم هذا يكون عن طريق الوحي وعن طريق لا عن طريق الناس سبحانه وتعالى فقال له الا ان علمت ما علم الخضر من الصبي فاقتله اي فرت له الخضر لما علم من ذلك انه سيرهق ابويه طغيانا وكفرا اما انت ما علمت شيئا من ذلك فهذا قول ابن عباس وقد صح عنه انه لم يبلغ الحنث وهو قول الاكثرين واحفظ هذا ايضا أنه قول الأكثرين أنه غلام لم يبلغ الحنف وهو الذي عليه السعدي أيضا قال ابن عباس لم يقل نبي الله يقول أقتلت نفسا زكية إلا وهو صبي لم يبلغ والذي ظهر أنه قال نفسا زكية بغير نفس فما فيه دلال على أنه لم يبلغ الحنف لأنه قال بغير نفس كيف تقتله ما قتل نفسا حتى يقتل قصاصا هذا ما فيه دلالة قوية على ما ذكره الله عنه من ثبت عن عباس فهو حبر الأمة فهو حبر الأمة لكن قد يخالف من بعضهم ويقول قد قال الله بغير نفس أي أنه لماذا يقتل وهو لم يقتل والله أعلم فقد ينازع هذا الحبر في هذا الشيء إذا ثبت هذا يكون قتل بهذا الطريقة أنه اقتنع رأسه بيده نعم حسن تقول أبو مندر أنه قد ثبت في الصحيحين الصحيح أنه اقتنع رأسه بيده فيكون قتله على هذه القتلة قتله على هذه القتلة اقتنع رأسه وهو بأمر الله سبحانه وتعالى ولا شك في ذلك لم يكن نبي الله يقول أقتلت نفسا زكية إلا وهو صبي لم يبلغ إلهنا وإن شاء الله العصر سيكون كتاب الزهد بإذن الله على عادتنا في رمضان ونحن على أبوابه ندرسها الخفيفة هكذا حتى يهرج الله سبحانه وتعالى الأمور طيبة على هذا إن شاء الله نمضي ورمضان فما تعلمون يحتاج دروس دروس خفيفة دروس فنمضي على ما نحن عليه ونحن في مسجدنا ولله الحمد كعادتنا التي قد علمت وأما بين مغرب وعشاء ما في درس اليوم أعلى الناس تهيئ للتراويح والصلاة التراويح إن شاء الله ستكون ابتداءً من الساعة الثامنة على ما قرروه والحمد لله رب العالمين